اللهمع الصابرين انما المؤمنون صابرون قالوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم اضطرا ولا طَرَ وَدِآ أَن النَّاتِ وَيَفُ الدُّونَعَ سَبير محيط والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت اليوم اَتَانِنَ تَصعَلى عَقِبِهِ وَقَالَ فَلَمَّا تَرَوٰا أَتَانِنَ تَصعَلى عَقِبِهِ وقال, وَقَالَ إِنِّي بَرِيء a شديد العقاب وما هو شديد الايقاظ اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غراها وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم ولم ترى إذ يتوت فالذين كفروا الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فدأ بآل فرعون والذين من قَدْ لَهُمْ قَدْ لِآلِ الْعَلَمَ وَالَّذِينَ يَعْرُون قَدْ لَهُمْ فَسَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَسَرُوا جديد العقاب الله قومي شديد العسق